الحمد لله رب العالمين فوسلم ووسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلهية الدين أما بعد الله يحمل الكرام كل من تهينا إلى قل الله إلى كل من تهينا إلى الفواعد للإحكام المستنبطة من قول الله تبارك وتعالى الطلاق مبتال في إنسانك بنعظيم أي تسلح بإحسان إلى آخره انتهينا إلى قوله تعالى: ولا يحمل لكم أن تأخذون من آثت شيئا إلا أيا خاف ألا يقيم حدود الله إذا كفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهم فيما تفسده. انتهينا إلى أنه يجوز للمرأة أن تطلب طلاق من زوجها إذا كرهت في خلقه أو دينه، وفَيَكُونُ مِنْهُ أَجْرَاهُ الْكَرِيمُ، أن تطلب الطلاق من زوجها بدون سبب حتى وإن بردت له ما ما تبذله من المال. لأن الله تعالى قال فإن خفت ألا يطين خلق الله فلا جناح عليهما في السالفة في السالفة. فإذا كانت ليست مقائمة ولكن مرأة في, في يوم من الأيام غضبت على زوجها ثم أراد ثم طلب الطلاق فإن ذلك لا يحل لها. نعم لو أنها كرهت الزوج وعجزت عن تحمل كراهته فهذا عدو بلا بلا شكل فلا هي أن تقرب الطلاق وما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من فأه زوجها الطلاق بلا بأس فحرام من غير ما بأس فحرام على إهارة يحكي جنة يجي على أنه إذا كان هناك شيء يحتاج به إلى الطلاق الطلاق فإنه لا بأس أن ت أن تطلب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجوز للزوج إذا طلبت المرأة الطلاق أن يطلب منها فدية أكثر مما أعطاها. يقوله تعالى فلا جمع عليهما فيه مثلك به. فمثلا إذا كان قد أعطاها عشر آلاف مهرًا وهدايا بمقدار خمسة آلاف فجميع خمسة عشر ألفاً إذا قال أنا لا أطلق إلا بعشرين ألفاً فراه يأت الكلمة فيما سلف فيه جواز, جواز ذلك لأن ناقص الموصول تعمه طويلة وقتها ولكن بعض أهلين يقول لا يحل له أن يأخذ أو أن يقبل فدية أكثر مما أراها لأن قوله فلاجنه عليهم فيما سلف فيما سلف مما أو أعطاها حيث قال ولا يحب لكم أن تأكلون ما تسمونه شيئا إلا يقاتع الذي يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناها عليهم في نفس التسبيح أي مما أعطاه والقول وسط في هذا أنه يكره في الرجل أن يطلب فدية من المرأة أكثر مما أعطاه ومن في ذلك من نوعين لأن الرجل تمتع بها واستحل فرجها وتمتع بها مدة من الدهر فلا يمكن أن تضيع هذه هذا السكتة بدون عوض فكيف يطلب شيئا أثرا من أطاعها هذا فيه شيء من وخلاصة أنه عشر من الضل وخلافة أنه إذا ثأت من نزلجين ولا يمكن الاختلاف ولا يمكن الاتفاق بينهما فإنه لا حرج أن يأخذ منا أثها فهنا إذن إنما أن يطلب بدون ما أعطاه وهذا غش في جوابه أو لا أن يطلب لقد هنا أعطاه وهذا أيضا شيء أن يطلب أكثر مما أعطاه وهذا فيه خلاف بين أهل العلم ومن مفاهيم الله الكريمة أن مرأة إذا بذلت شيئا ليتلقاها زوجها فإنه ليس له عليها رجاء لأن الله سما ذلك فداءاً، وإذا كان فداءاً فإنه لا, لا لا يمكن أو بين الفدية وما فتده بها عنه، فعلى هذا فإذا تملك الإنسان زوجته على عرض ولو عشرة آلاف فإنه لا يمكن أن يراجعها إلا بعقل جديد، لأن الله تعالى سما ذلك فدية. وإذا كانت فيديا فإنها تملك نفسها بهذه الفيديا ولا يملك الزوج أن يراجعها ومن فوائد هذه آداتك الأحكامها أن ما ذكر من الأحكام حدود حدها الله عز وجل فيجب علينا أن نقف عندها ولا نز ولا نتأذىها ولهذا قال تلك حدود الله فلا, يعتد فلا تعتدوها أي ما ذكر من هذه الأحكام العظيمة حديد من عند الله عز وجل فلا يجد لنا أن نتعداها ومتوائجها بداية الكريمة عناية الله تبارك وتعالى بالعباد في, في الأحوال الشخصية حيث جاء فيها هذا التفصيل البالغ والاجمال فيما لا يحتاج للتفصيل تفصيل لأنه يتبع المصلحة ففي هذه الحدود ما يزع فيها للأرف لأن تختلف بخلاف العراب وفيه ما حدده الله لا يمكن أن يتجاوز فلو أراد الإنسان أن يجعل العدة بدل ثلاثة قرية أن يجعلها أربعة فإنه لا أن ذلك أو يجعلها اثنين فإنه لا ينكر ذلك لأن هذا عنوان الله عز وجل أن عاشوا هنالك معروف ولهم من فعل عليهم معروف ومن عاش كذلك مما جعله الله تعالى عائدا العرف هذا هو الذي يخفى للعادات وأحوالنا ومن فوائج هذه الآية الكريمة وأحكامها أن المتعدي لأحكام أن المتعدية لحدود الله ظالم ما تعالى وما تعد حدود الله فأولئك هم ظالمون لكن له ظالم من, من ظالم لنفسه في الواقع كما قال تعالى في آيات أخرى وما تعد حدود الله فقد ظلم نفسه والظلم هو نقص الحق كما قال تعالى كل كنا قال تعالى كلها جنة فيها آسف وكلها ولم تظلم منه شيئا أي لم تنقص منه شيئا ومن فائد هذه الآية الكريمة واحكامها تحريم تعدي حبيب الله لقوله ومن يتعد حبيب الله فأولئك هم الظالمون والظلم محرم كما قال تعالى في الحديث القصي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلتني بينكم محرما فلا تظالمين أعادوا الله جميعا من الظلم وجعلنا من أهل العدل والإحسان إنه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبهذا انتهت هذه الحلقة وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.